يعرف المجرمون بسمائهم فيوخذ بالنواصي ولقدم فبأي آل إربكوا ما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمان فبأي آل إربكوا تكذبان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 فبأي آل إربكوا ما تكذبان فيهما عينان نظَّختان فبأي آل إربكوا ما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمال فبأي آل إربكوا تكذبان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 متكئين على رفرف خضر وعبقرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام